بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا قبل ما أبدأ من حيث انتهينا إليه قبل التعطيل عندي استدراك لحديث مضى قبل مده اضطر ان ابين هذا الاستدراك فاذا انتهينا منه نعود الى, إلى, نعود إلى حيث ما قطعنا البحث قبل التقديم ان شاء الله الاستدراك راجع الى صحيحه محمد بن قيس وليدتي باعها ابن بغير اذني والتي اسدل بها على صحة الفضولي، وان الاجازه تنفذ كان كان احد الاشكالات كان أحد الإشكالات على السجلات هذه الصغيرة أنه كيف سمح الإمام سلام الله عليه لصاحب هذه الوليدة أن يأخذ الولد؟ يأخذ الوليدة معقول؟ لأن الوليدة ملك، فباعه ابنه بغير ابنه، بعاه. ابنه بغير اذنه لكن كيف يأخذ ولد الوليدة، وهو حر، لأن أباه ذاك المشتري، وذاك المشتري حر، والواضي وطيش هكر لا أكثر من هذا، وحلال كان لهذا، فالولد حر، كيف جازه؟ لهذا المشتري لهذا صاحب الوليد أن يأخذ الولد كان هذا الإشكال هذا الإشكال أجبنا عليه في وقته بجوابين وحاصل الجوابين أنه خبه نحن المفروض بنا أن نأخذ أحكام الشريعة منها الروايات والرواية صريحة واضحة الدلالة على الصحة بالفضولين وعلى أن الإجازة تصحح البيع الصححة خب بها لوازم خلنا التزم باللوازم لماذا نأتي نرفض الرواية لأجل هالأوازم هذا بين الجوابين وذكرنا جوابين قلنا إما أن نلتزم بأنها ليس بأنه ليس خر بل عبد ما دام أن الوليد بيعت من دون إذنه وغاية ما هناك أنه ذاك المشتري وطأها وطأ شبه أكثر من هذا ما موجود فهو هنا نفتي بانه ملك عبد له إلى أن يجاز البيع إذا أجيز البيع خب صار صار ما دام لا لم ما أجز البيع ملك فلنفت بهذا وأي عيب في هذا أحد شقين الجواب أو أحد الجوابين وكان الجواب الثاني أنه إن لم نفت بهذا فالنفت بشيء آخر وهو جواز حبسه جواز أن يأخذ الولد حتى يطالب بقيمة الولد لأنه حجب هذا المولى الأول حجب عن صنع عبد جديد وكان بإمكانه أن يصنع عن طريقها أن يحصل عن طريقها عبدا جديدا بأن يزوجها من عبد من عبد الله فيحصل له رق يحصل له عبد آخر لأنه حرم من ذلك صحب المشتري ما متعمد ما عليه تخسر ما يدري جزء أصلا ما مطلع على أن هذا ابن المولادة يبيع من دون إذن المولادة ما يجب ذلك لكنه جعل من حقه أن يحبس الولد إلى أن يأخذ القيمة هذا الشق الثاني من جوابك أنا أذكر في وقته حينما كنا نبحث الرواية وقع الكلام في انه اي الشقين هو أي اي الجوابين هو هل نقول يتملكه تعبدا هذا راي الشريعه يتملكه الى ان يمضي البيع او نقول لا يأخذه في مقابل قيمته إلى أن ينضي البيع أيهما هو الصح. نحن اكتفينا في بحث في بحث سابق لأنا لهذه الروايات بهذا المنظر مع البيع الاستدراك الذي أريد أن أستدرك بذلك ذاك البحث قبل أن نأجب إلى تكميل البحث الذي كنا فيه الاستراك هذا نقول الصحيح هو الجواب الثاني وليس الجواب الأول الصحيح أنه هذا الوليد هذا هذا الولد حر ولكن من حق ذاك تعبدا من حق ذاك أن يحبسه هذا الولد إلى أن إذا تمت الإجازة يحبسه على قيمته ليس يحبسه لأجل أنه عبده لا على قيمته الصحيح هذا وذلك لصراحة صحيحه جميل، صحيحه جميل، صريحة في ذلك إن كانت هذه الرواية به احتمالا، خب من نرجع إلى رواية واضحة الدلالة. طبعا الرواية إنما ما تعرضنا لهذه الرواية، باختلافين. الصحيخة الصحيحة جميل ما تعرضنا لها بسبب أنها هذه الروايه صحة جميل مو من الروايات الداله على صحه بيع الفطولي ما بيهيش دلال ولهذا كان خارجا عن بحثنا ولهذا ما تعرضنا لها لكن خب فلتكن هذه الرواية خارج عن محفنا فلتكن هذه الرواية ليست من أدلة صحة بيع الفضولين ولكن الرواية واضحة في أن هذا الطفل حر وانه من حق المولى الأول أن يحبسه. إقاء اخذ القيم هذا واضح في هذا فمن هالوضوح احنا نستفيد ونفسر روايتنا على ضوء هذه هذي الروايات وصححته جميل ما يلي وعنك يعني بإسناده عن الصفر عن الشيخ رحمه الله بإسناده عن الصفر عن معاوية بن حكيم هذا معاوية بن حكيم أنه كاتب عن كثقة جليل عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الهالي سلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية مستحق الجارية يأتي قال يأخذ الجارية المستحق مستحق الجارية يقصد يعني الجارية كانت مسروقة وهو ما يدري اشترى اشترها من السوق بعدين جاء مستحق الجارية يعني اجي مولى الجاريه المولى الحديث لماذا ثم يجيء مستحق الجاريه يدلها هذه العباره على انه كلن اثبت لكن اما عرفوا بصدقه او اقام بينه ما اجي اثبت ان الجاريه اله قال ياخذ الجاريه المستحق هذا الذي ثبت انه هو صاحب الجاريه يأخذه ياخذها ويدفع إليه المبتغ قيمة البلد الشهودون ليش يقول يدفع إليه المبتغ؟ المبتغ يعني المشتري يدفع إليه قيمة ماله لماذا؟ طبعا هذا راي مم ويا مسألة تصفق الفضول له مسألة كل حالين يقول يدفع إليه المبتغ قيمة البلد. كل قيمة البلد المفروض يقول يأخذ الولد إن كان عبد ربع عبد بع لا ما قال يدفع إليه المتع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت من بعدين هذا يرجع على من باعه يعني يعني يرجع إلى على ذاك الصارخ الحرامي الذي سرق الجارية يأخذ منه هذا المشتري الذي ما كان يدري هذا يرجع إلى ذاك يأخذ منه ثمن الجارية لأن الجارية أخذت منه يقول أنت حرامي دعت عليا الجارية صاحبها أجواء أخذ مني انضيني ثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ياخذ منها قيمة واحدة. بلي مصدر الرواية مجلد واحد وعشرين حسب طبعة آل البيت الحديث الخامس الباب 88 وثمانين من نكاح العبيد والإماء. الحديث الخامس صفحة مائتين وخمسة بس هناك شبهة، شبهة سامية هذا انا واكثر عندي هذه الأدلة، تقدر تحلوها يصير خشدي الأذن هذا على على المعنى الثاني، وإذا ما تقدر تحلوها نرجع إلى ترددنا بين المعنيين أسعى لكل حل هل الاستدراج كان لابد منه؟ لان نقطة تبحث عن كل حل. المشكلة اللي تقف أمامنا شبهة الإرسال، والشبهة الإرسال ترد عن طريق عن طريق أن الرواية الروايه نقلها الشيخ نفسه رحمه الله الشيخ الشيخ التونسي النمط من ال من الاختلافات يوجد عند كثير على عليكم السلام على اختلاف الكليني رحمه الله الكليني دقيق و, و, و كتابات المذبوط، لكن الشيخ عنده اشياء الشيخ الحوثي كل رواية أوردها في التهديب مرتين، أوردها في التهديب مجلة السبقة والإصبار، صفحة الثميو 53 وخمسين من التهديب. أو صفحة 285 من الإصبع ايضا اوردها اوردها بهالشكل اللي قرأت وايضا اوردها في مجلد سبعة صفحة ميتين ثمانين والاسبصار حسب ما هناك كاتب ميتين وستة وثمانين شا ان شاء الله بالبيت اراجع المصادر شوف شنو تحت الخط في الشكل مخارج هناك هذا الشكل جاي جاي اسنادي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عماير عن جميل بن دراج السند من ابن ابي عماير التحت نفسه قبل أبي عمر فرق ويوجد فرق من ابن أبي عمر اتحد يقول ابن أبي عمر عن جم جني... ج عن جميل درجة. عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله أجمعه صار مرسل إذا ففي نقلين حسب ما يبدو الآن لي من كتاب الوسائل اللي أمامي إذا ما أنسي البيت أراجع المصادر شو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 صار معه مباشرة مراغلة إذا احتملنا الاحتمال خوتنت المشكله ونأخذ بالسند اللي قلناه السند طامدك سنة. وإلا تبقى المشكله مشكلة أنه إذن شبهة الإرسال موجودة والكلين الذي هو ادق من الشيخ بكثير راويه على إرساله يعني الكليني هذا يؤكد لنا موضوع الإرسال يعني راويه على إرساله على ما هو من عن أمامي منها الوسائل وهنا إن شاء الله الراجل في رجل اشترى فأولدها فوجدت الجارية مسروخة هذا عبارة الرواية تختلف المعنى فادمعنى لكن عبارة الرواية تختلف مما يجعلنا نحتمل تعدد الرواية هناك العبارة يقول يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي المستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق، ويدفع عليه المبتع قيمة الولد، ويجع على من باعه ثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. هذه الآبار الأربعين. بينما الروايات مرسلة هالشكلين: رجل اشترى جارية فأولادها، فوجد في الجارية مسروقة. خال من نفس المعنى، لكن العبارة تختلف. قال يأخذ الجار يا صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. رواية أكثر اقتضاباً و أقل من من ليكروي. لكن المعنى نفس المعنى. على كل ما احتمال التعدد ولو بسبب أن العبارة اختلافات. إحداهما مقتضبة والأخرى مشروحة. واحتمال أن جبيد يملي بين رج مرتين على معرفة مرة عن بعض أصحابنا عن الصادق بعدين وتشريف خدمه الإمام مصاعل إذا كانت الاحتمالات احتمالات أوقلاية يرتفع ك ويتعين انه هذا المعنى الثاني يعني الحل الثاني وهو أننا ما نفتي بأن هذا قد إنما نفتي بجواز حبسي على قيمتي وهناك في نفس الباب روايات أخرى بس ذيك الروايات كلها بها مشكله لكن على حال تؤيد كتأييد تؤيد المعنى الثانيها. قِدَّتْ روايات في نفس الباب تؤيد المعنى الثاني يعني تؤيد أنهم هذا الولد حور إنما يأخذ مقابل قيمة الروايات ما يلي عن أبي عبدالله الفراء عن أحمد بن محمد عن أبي عبدالله الفراء أبي عبدالله الفراء أنا كاتب هنا عليه, عليه روا عنه ابن أبي عميد يعني حتى الصحفة سنة تشهيل كاتب عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البين على انها جاريته لم تبع ولم تهب فقال يرد اليه جاريته ويعوضه بمن كفئ قال كان معناه قيمة الولد هالرواية عيب انه من جملة جمله قال كان معناه قيمه الولد هذا حتما كلاما هذا كانما تفسير احد الروائح هذا الشكل لا يفسر و وعجب... اعتبر تفسير راوي حجل يقول كان معناه قيمه يقول و بمن تفع يعني يؤخذ قيمه لا تفسر على كل حال هذا فهم لاحد الروائح يؤيد ما اقول الدليل يؤيد نفس المعنى روايه اخرى باسنادي عن الصفار هذه نفس الباب الروايه الثانيه كانت هذه هي الانقراض روايه اخرى هم نفس الباب الروايه الرابعه باسنادي عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال او عمن رواه عن سليم فسال ذلك اللي رواه عن سليم من يزيد والسليم الطربال ثقل ومثقها من ندري عن حريص عن زراره إلا إذا جزمنا بأن سليم الطربال هو هو سليم الفراء سليم الفراء قد شهد نجاشي بتوثيق، لو ثبت أنها دواعين من ندري فهذا عيبه وعيب ساعد رجل انه إش اشترى قلت لي يا عبد الله رجل انه جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى أرضه فولدت منه اولادا ثم, ثم ان اباها اي روايه ما ابي باي مناسبة من المناسبات مرت علينا فيه اقسم صادق ما اذكر باي مناسبة من المناسبات قلنا ثم, ثم ان اباها ظاهر غلط والصحيح عبارة الاستبصار هذا عبارة التهديد ثم ان اباها الصحيح عبارة الاستبصار ثم اتاها مو ثم ان اباها ثم اتاها من يسعم انها له واقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصابه من لبانها وخدمتها عجب هذا نقدر نفسره يعوضه في خيمة ما أصاب من لبانها وخدمتها نقول وولدها يعني هذا مما أصاب داخل فيما أصاب ينرى اللي فتش تفسير له لو فسرنا ما هذا التفسير ولو غضب النفر عن ولو غضب النفر عن المشهلة السندية هذا ينصر مؤيدة بس هذه مؤيدات المهم صحيحته جميل ابن دراج لذا احتملنا انها غير مرسلة من الجميل ابن دراج فاذا احتملنا ذلك احتمالا معقولا صار هذا عدد واضح على ان الصحيح من التفسيرين من الجوابين الجواب الثاني وإلا نبقى مترددين بين الجوابين هذا تمام الكلام في الاستدراك الذي أردنا أن نستدرك به البحث السابق أما رجوعنا إلى بحثنا في بحثنا نحن عددنا روايات عديدة مما يستدل بها على صحة الفضول قدت روايات قرعنا لم نقبل منها إلا صحيحه محمد بن قيس لا تذكروا هذا قبل التعطيل لم نقبل منها إلا صحيحه محمد بن قيس والروايات الأخرى والتي قسم منها اصر السيد الخوي رحمه الله على الاستدلال بها احنا رفضناها فكان بنائي ان اكتفي على ذاك المقدور من الروايات قلنا ان الروايات على كل حال كلهم متامه الدلاله وليش لكم عليها المهم كان صحيح بن عبد الآن أنا صاعد في فكري أن أضيف فد رواية أما بنعي أسرد أسرد كل الرواية في الثلتي أسرد البها أضيف فد رواية والسبب في هذه الأضافة أن هذه الرواية والتي تعرض لها الشيخ العصرية واحتمل أو أيد أو احتمل صحة السلال صحة السلال بها هذه الرواية اتفاقا ردها السير السير الخير لكن الله يقول لا هذه الرواية ما بيدي لا لي أنا يقوى في ذهني أم راح أعرض عليكم شوفوا ما في هذا اللي يقوى في ذيني الصديق أو التراقشوني به أعوذ عليكم أنا يقوى في ذيني أن هالرواية اللي رفضها السيد الخوي اتفاقا هذي تم الدلالة هالرواية الآن عندكم مصدر حتى تطالعوها وحتى نبحث, نبحث غدا إن شاء الله هالرواية ما يلي <تصفيق> صحيحه الحلبي الوسائل أنا ما جايب اللي. مع الأسف هذا المجلد ما جايبه ويا. على كل حال النص أنا كاتبه هنا أقرأ وأنضكم المصدر وإن كنت أنا ما جايبه لكني كاتب المصدر هنا الوسائل مجلد 18 بحسب طبعة أهل البيت الباب السابع عشر من أحكام العقود الوحديث الوحيد في الباب صفحة 71 و72 والنص ما يلي سألت ابو عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة. قال تطلب مني أن أقيلك أقيلك لكن أنقص قص قال لا, يصل لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. قال قال هذا إذا, أذا يريدوا قيله يقيله كامل. أما أن يرجع بوضيعة غلط. إذا أقاله انفسخ البيع انفسخ البيع فكوني يرجع له كل الفلوس لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن, فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه حسب على جائز هذا أخذه بوضيعة وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد هل زيد منا ثمن كن يرجع إلى صاحب الأول؟ وهذا يعني أن هذا البدء كان فضولي يرجع إلى صاحب الأول لأن صاحب الأول رح يمضي يمضيح يوافقه هو, هو وافق على الارجاع بوضيع، فكيف لا يوافق على أنه السَّأَذِيَدَ مِنْ فرح يوافق ويأخذ الزيادة فهذا ليل على صحة تبع الفضولين الشيخ الأنصاري ذاكرت ما أرى كتأييد أو كدليل والسيد الخوي عند مناقشات عديدة هذا طالعه إلى غد إن شاء الله حتى نبحث إن شاء الله.